بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والغرب لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبص من دابة آياتكم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موفها وتطريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويرلون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 ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هو الذين كفروا والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز مليم اللهم الذي سخر لكم البحر لتجرئ الفلك فيه بأمره لتجرئ الفلك فيه بأمره ولتبتغوا فَتَشْكُونَ فَتَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّكِ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُهُ الْقَوْمُ يَتَفَسَّقُونَ